بل ظنتم ألين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوم بورا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 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فَأَيْبَلُوا غَمَّهِلَ وَلَوْلَا رَجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّهُمْ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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة، فأنزل الله سكينته على رسله، فأنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحبط.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 ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض بهم الكفار.